بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعقيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عالى